أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائلهم بعذاب واقع للكافرين ليس له مدافع من الله ذي فاصبر صبرا جميلا إنهم يُغَضِّرُونَ لَهُمْ يَوْدُ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَلَا بِأُمٍّ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي من هدبر وتغلى وجمع فأوعى إن الإنسان خذقها دوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا الخير إلا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 إِلَّا عَلَّا أَزْوَاجِهِمْ أُوْمَمَ بَلَكَتْ أِيمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ فَمَنِ ابْتَغَى ذَلِكَ شهاداتهم طائمون والذين هم على صلاتهم وعن الشمال عزيم أي طمع كل برئ منهم أن يدخل جنة نعيم سَيُؤْمِنُونَ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ مِنَّا لَقَادِرُونَ عَلَى أَن نُّبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ فَذَرْنُهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى من الأجداث سراء سراء نصبي